اصلي ص ل ا ة ت م ل أ الارض والسما ء على من له اعلى العلام تبوؤ اقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وامسك له حجب الجلاله ت و ط أ الى العرش والكرسي احمد قد سما ونورهما من نوره يتلالا اراه من الايات اكبر وما زاغ حاشا ان يزيغ المبرا اتاك الندى يا سيد الرسل لا تخف أنا الله. انا الله مني بالتحيات تبدا اردناك احببناك هذا عطاؤنا بغير حساب انت للحب منشا انلناك في الدنيا على الرسل ر ف ع ة وكم لك من جاه الى الحشر ي خ ب أ اعد لك الحوض الذي من يؤمه ويشرب منه ش ر ب ة ليس ي ض م ا فبالله من يحصي ثناء محمد وفي مدحه كتب من الله تقرا أ ي م د ع من أ ث ن ى ا ل إ ل ه بنفسه عليه فكيف المدح من بعد ينشا أ ع د مدحه إ ن القلوب تحبه ب أ م د ا ح ه تجلى إ ذ ا هي تصدا لا ا ل ص ب ر شيبتي على من له وجه من الشمس اضوا الا فادعوا ان الله يجمعنا به فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبا